وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قدر نصر المؤمنين فيها نصر عظيما قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون آخرون معظم القتلى الذين قتلوا كانوا من كبار أهل مكة كانوا من المسازئين بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتلهم فنقلوا من مصارعهم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها قبل حصول الموقعة إلى قلبي بدر طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة كان قد أخبر هنا يموت فلان وهذا مصرع فلان وهنا يكون فلان. فمات هؤلاء القوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يطهروا الوادي بأن ينظفوه بعد هذه المعركة. فأمر بهؤلاء المشركين فجمعت جثثهم ووضعت في بئر قديمة طيب سميت بالقليب أو كانت تسمى بالقليب وضعوا هؤلاء المشركين فيها ألقوهم في داخلها ثم طمروا الطراب عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فنقلوا من مصارعهم التي كان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بها قبل حصول, حصول الموقع قبل حصول الموقعة نقلوا الى قليب بدل الى قليب بدل الى هذا المكان الذي وضعوا فيه لانه صلى الله عليه وسلم كان من سننه في مغازيه اذا مر بجيفة انسان امر بها فد في كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بانسان قد قتل او بانسان ميت الجيفة هي ما بقي من الجسم اذا مر بجيفة انسان كان النبي يأمر بها ان تدفن تحفر لها الأرض ثم تلفر لا يسأل النبي عنه مؤمنا كان أو كافرا يعني لا يسأل عن ذلك فهذا من تكريم الله لبني آدم مطلقا ألا يبقى هكذا ولما ألقي عتبة والد أبي حزيفة وأبو حزيفة هو أحد السابقين إلى الإسلام تغير وجه ابنه هذا عتبة والد أبي حذيفة أخذ قتل في هذه المعركة فأخذ فألقي في القليل فتغير وجه ابنه وابنه من المؤمنين السابقين إلى الإسلام تغير وجه ابنه ففطن رسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إلى هذا فقال لأبي حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك شيء يا أبا حزيفة لعله دخل في قلبك شيء من شأن أبيك مما رأيت من أمر أبيك فقال لا والله لا لست حزينا على إلقائي هكذا ليس الأمر هكذا ولكن الأمر أنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا أبي أنا أعرفه كان رجلا عاقلا رجلا حليما رجلا ذا فضل بين الناس فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام كنت أرجو أن الله يهديه للإسلام فلما رأيت ما مات عليه أحزنني ذلك أنا لست حزينا على القائه في البير فهو قد مات كافرا أنا حزين فقط أنه لم يسلم كنت أرجو أن يسلم لأنني كنت أراه رجلا عاقلا يعني عقله كان ينبغي أن يهديه إلى التوحيد فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها أمر النبي بالراحلة بناقته فشد عليها حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم على شفة القليل الذي رمى فيه المشركون امر النبي بناقته، فركب عليها شد عليها بمعنى ركب النبي صلى الله عليه وسلم وقامت به فشد عليها حتى قام على شفة القليب الشفة معروف الشفتان ووقف النبي على شفة القليب يعني على حافة هذه البئر هي مثل الشفتين للإنسان على شفة البئر ووقف النبي بالناقة على شفة هذا القليب الذي رمى فيه فجعل النبي الله وسلم جعل النبي يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيا صل لكم أنكم الله ورسوله يا فلان يا فلان الذين ماتوا هل أنتم الآن صعداء هل كان يسعدكم أن تطيعوا الله وتطيعوا رسوله من قبل نعم كان هذا يسعدهم كان يسعدهم لو أنهم أطاعوا الله ورسوله ولكنهم لم يفعلوا أيا أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله بعدما رأيتم الآن لأن من مات قامت قيامته ومن مات تأتيه ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة بحسب حاله التي كان عليها في الدنيا فيرى مقعده من النار أو يرى مقعده من الجنة فهؤلاء قد رأوا فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتمنون الآن أن تعودوا إلى الدنيا فتطيعوا الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نحن قد رأينا ما وعدنا ربنا بالحق وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا هل رأيتم ما وعدكم الله سبحانه حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ما يعني الذي الذي تكلمهم هذه موصولة الذين تكلمهم الآن يا رسول الله هم هم ماذا هم أجسام أجسام ليس فيها روح هذه أجساد لا أرواح فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني لستم أكثر سمعا منهم هم يسمعون الآن أنتم لستم أكثر منهم سمعا فهم يسمعون كما تسمعون تقول عائشة رضي الله عنها إنما قال انهم الآن لا يعلمون أنما ما كنت أقول لهم حق فهمنا عائشة رضي الله عنها لم تكن موجودة في هذا اليوم عائشة لم تكن موجودة في يوم بدر فهمنا طيب والذي رأى هذا هو من الذي رأى هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معه وعمر رضي الله عنه كان من الحاضرين وكان عمر يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد الله أرواح فيها والنبي كان يقول والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم في روايه عائشة رضي الله عنها وربما أخذتها من أبيها من أبي بكر أن النبي ما قال ما أنتم بأسمع قال ما أنتم بأعلم أو إنهم لا يعلمون يعلمون يعني يعرفون ليس يسمعون باذانهم في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنهم الآن لا يعلمون ان ما كنت أقول لهم حق هم الآن يعلمون أن كلامي الذي قلته لهم من النصيحة من الدعوة كان حقا طيب وقرأت عائشة رضي الله عنها هذه الآية تستدل بها على كلامها إنك لا تسمع الموتى وقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبول؟ فهمنا؟ يعني ترد على مسألة ماذا؟ ما أنتم بأسمع لهم؟ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ فهمنا؟ هي ترد على هذه المسألة، فتقول إن النبي لا يسمع من في القبر، بل إنه قال ما أنتم بأكثر علما منهم. هم الآن يعلمون أن ما كنت اقوله لهم هو الحق. هم الآن يعلمون ويشعرون بهذا أنني كنت أكلمهم بالحق إنهم الآن لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق ثم قال إنك لا تسمع الموتى وقرأت وما أنت بمسمع من في الكبور يقول يعلمون ذلك حينما تبوأوا مقاعدهم من النار في رواه البخاري هم يعلمون ذلك متى كيف علموا أنهم أنهم أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله حقا علموا عندما رأوا أماكنهم في النار التي قدر الله تعالى لهم يعلمون ذلك حين تبوأوا مقاعدهم من النار رواه البخاري ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين فأرسل عبد الله بن رواحة لأهل العالية وأرسل زيد بن حارثه لأهل السافلة راكبا على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون والكفار من اليهود قد أرجفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين الجيش لا ينتقل بسرعة هؤلاء كم؟ ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا أو سبعة عشر في بعض الروايات أربعة عشر في بعض الروايات هؤلاء الثلاثمائة لا يتحجكون بنفس السرعة بسرعة الواحد الواحد هو, هو وحده خفيف لا يحمل أوزانا لا ينتظر ضعيفا لا ينتظر فإن ذا حاجة الواحد سريع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين أرسل عبد الله بن رواحة لأهل العالية للأماكن العالية من المدينة لأطراف المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لأهل السافلة من المدينة يبشرونهم بأن الله نصر المؤمنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع بغنيمته من أهل مكة فإن لماذا؟ لأن المنافقين في المدينة وصلهم الخبر أن القتال قد حدث والمنافقون واليهود بداوا يرجفون في المدينة يرجفون يعني يوسوسون ويخوفون المسلمين قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم هناك قد حدث للمسلمين كذا وكذا المسلمون لا يعودون في نفس اليوم لا يعودون بعد يومين ولم يكن هناك وسائل الاتصال الحديثة فالناس سيعيشون في غم وحزن وهم ليومين ثلاثة لأسبوع الله أعلم فهمنا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس ليس فقط هذا بل أرسل زيد بن حارثة على ناقته على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونها فهمنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون والكفار من اليهود من اليهود قد أرجفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون والكفار قد أرجفوا بالنبي أرجفوا يعني خوفوا خوف المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كُتِلَ قد هُزِمَ قد حدث كذا أرجفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. عادة الأعداء في إذاعة الضراء هذا طبيعي جدا العدو في وقت القتال وفي مثل هذا هو لا يذيع الخير يذيع قتل كم شخص سقطت كم طائرة فقد كم واحد هكذا يفعلونه لماذا لكي يخوف الناس يقصدون بذلك فتنة المسلمين فجاء أولئك المبشرون بما سر أهل المدينة وكان ذلك وقتا صرافهم من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان رضي الله عنه ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع. هذه الغزوة المباركة ذهب فيها معظم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم كان موجودا ولم يتخلف عنها أحد من الكبار فإلا عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي قال ارجع فمرد زوجك كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة فامر النبي عثمان أن يرجع فيكون معها في مرضها وقدر الله أنها ماتت في هذا المرض فلما جاء البشير يبشر الناس بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وصل البشير وكان الناس قد انتهوا من دفن رقية يعني دفنت رقية وبينما هم عائدون جاءت البشرة بأن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا وقع خلف بين المسلمين حدث اختلاف بين بعض المسلمين في قسمة الغنائم كيف تقسم الغنائم فهمنا فيقول الشباب باشرنا القتال نحن قاتلنا نحن كنا نقاتل المشركين مباشرة كنا في الصفوف الأولى باشرنا القتال فالغنيمة لنا خالصة هي لنا خالصة يعني لنا فقط والشيوخ يقولون كنا ردئا لكم كنا نساعدكم فنشارككم ولما كان هذا الاختلاف مما يدعو إلى الضعف ويزلع في القلوب العداوة والبغضاء المؤديين إلى تشتت الشمل أنزل الله حسما لهذا الخلاف يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله ورسوله الشباب يقولون نحن الذين وقفنا في الصفوف الأولى ونحن الذين قاتلنا يقول الشيوخ وكنا معكم كنا نساعد وكنا نقاتل كذلك فهمنا وهذا الخلاف لأجل الدنيا لأجل أموال الدنيا مما يسبب الفساد بين بين المسلمين فأنزل الله سبحانه حكمه في هذا حسما يعني قطعا لهذا الخلاف لكي ينتهي هذا الخلاف فيكون الكلام المسموع هنا أو المذكور هنا هو كلام الله تعالى قال سبحانه يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله وجسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول هذه الأنفال لمن الأنفال هي الغنائم لمن لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها النبي كيف شاء فاتقوا الله أيها المؤمنون وأصلحوا ذات بينكم يعني أصلحوا ما بينكم لا يقول الشباب نحن الذين تعبنا لا يقول شيوخ كذا لا يقول الشباب لماذا يأخذ الشيوخ لا يقول الشيوخ لماذا يستأثر الشباب بكل فضل أصلقوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله كونوا طائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إذا كنتم مؤمنين حقا إيمانا حقيقيا فأطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين عند ذلك سطع على أفئدتهم نور القرآن سطع بمعنى أضاء سطع يعني أضاء بكوة نقول الشمس ساطعة يعني منيرة مضيئة سطع على أفئدتهم نور القرآن فتألفت القلوب بعد أن كادت تفترق اجتمعت القلوب بعد أن كادت القلوب تتفرق وترك المسلمون أمر الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تركوا أمر الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها كيف يشاء تركوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي فيه ما يريد قفل يعني رجع فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على السواء الراجل مع راجل والفارس مع الفارس وادخل النبي صلى الله عليه وسلم في الاسهام بعض من لم يحضر لامر كلف به قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمه الراجل له حكم الراجل والفارس له حكم الفارس لان الفارس الذي يركب الفرس او يركب الناقه هذا يسمى راكبا هذا قوة في الجيش الذي يذهب على قدميه حاله يختلف عن الذي يذهب بحصانه الذي يذهب بحصانه يعطي للجيش قوة فهذا له قسم وهذا له قسم وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسهام يعني في الأقسام أدخل النبي بعض الناس الذين لم يكونوا في غزوة بدل الأصل لماذا؟ لأن لأنهم كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه كانوا خارجين ولكن النبي هو الذي منعهم فعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين وقسم لهم وهم أبو لبابة الأنصاري أبو لبابة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على المدينة بعده كان أبو لبابة خاهجا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي أن يبقى أميرا على المدينة فبقي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مخلفا على أهل المدينة مخلفا يعني بقي في الخلف لماذا أمره النبي أن يبقى أميرا على المدينة حتى يعود والحارس بن حاطب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على بني عمرو بن عوف ليحقق امرا بلغه فهمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع اخبارا عن هؤلاء القوم على بني عمرو بن عوف سمع عنهم كلاما فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن حاطب ليتأكد من الأمر قال اذهب إلى هؤلاء القوم وتبين هل قالوا هذا الكلام هل حدث هذا الفعل منهم تبين ثم عود الي بالخبر فهذا تخلف بماذا تخلف بمهمة كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الحارث ابن الصمة وخوات ابن جبيل لأنهما كسرا بالروحاء هذان الصحابيان خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجا فعلا وفي الطريق وقعا فكسرت قدمهما فلما كسر لم يستطع أن يكمل فرجع فهمنا لم يتمكن من السير فهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم فرض لهما من الغنيمة لأنهما ما تأخر أو ما تخلف باختيارهما وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسعيد بن زيد وطلحة وسعيد من من العشرة المبشرين بالجنة كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهما لأنهما أرسلا يتجسسان الأخبار فلم يرجع إلا بعد انتهاء الحرب أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدل للبحث عن الأخبار فذهبا يبحثان عن الأخبار وينظران إلى المسائل فرجعا وكانت وكان القتال قد انتهى طيب اجتمع المسلمون مع المشركين وتم القتال كذلك عثمان رضي الله عنه كان خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته لقية ابقى مع زوجك تمجدها أنت الآن طبيبها ابقى معها ساعدها وهو بقي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عاصم بن عدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على أهل قباء والعالية هذا أبو لبابة كان أميرا على المدينة وعاصم بن عدي كان أميرا على أهل قباء وأهل العالية من أطراف المدينة وكذلك أسهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جزءا من الغنيمة لمن قتل لمن في بدر هؤلاء قتلوا فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة وأعطاه لأولادهم لمن قتل ببدر وهم أربعة عشر منهم عبيدة بن الحارث بن المطالب بن هاشم هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في أول المعركة الذي كان يقاتل عطبة هنا وأصاب عطبة وأصابه عطبة فقطل عطبة مباشرة ثم أخذ الحارث رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت رأسه على رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالخير جرح في المبارزة الأولى كما قلنا، فإنه رضي الله عنه مات عند رجوع المسلمين من بدل ودفن بالصفراء ودفن في مكان اسمه الصفراء قبل مكة ولما قارب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تلقته الولائد بالدفوف الولائد البنات الصغيرات قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم يضربنا الدف فالدف هذا من, من الأدوات المعازف التي أبيحت هذا مما يباح طلقته او هو الوحيد الذي يباح طلقته الولائد بالدفوف يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا البادل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع علينا يعني خرج القمر فإن البادل هو القمر في وسط الشهر كاملا من ثنيات الوداع من هذا المكان الذي يسمى ثنية الوداع والثنية مكان ملتفع اسمه ثنية الوداع وجب الشكر علينا يعني وجب علينا نشكر الله سبحانه على هذا الفضل ما دعا لله داع ما يعني مدة أو زمن زمن ما دعا لله يدع يعني زمن ما يدعو الداعي إلى الله أيها المبعوث فينا يعني أيها الرسول الذي بعثه الله فينا جئت بالأمر المطاع قد جئت إلينا بالأمر المطاع بالأمر الذي نطيعك فيه جئت بالأمر من عند الله تعالى نطيعك فيه ولا نعصيك انتهت الغزوة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قمنا ثم دخل المسلمون المدينة ولما دخل المسلمون المدينة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعل بالأسرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ما لا يكذب ما نفعل بهؤلاء الأسرة هؤلاء الذين اجتمعوا الذين قبضنا عليهم وكانوا سبعين أيضا ماذا نفعل بهم بدأ العمل بالشورى، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد كذبوك هؤلاء كافرون مكذبون قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك فهمنا فعلوا كل الموبقات كل الفواحش فأرى رأيي أن ماذا رأي أن تمكنني من فلان يعني يا رسول الله أريدك أن تعطيني فلانا واحد من أقالبه من أقالب عمر فأضرب عنقا وتمكن حمزة من أخيه العباس العباس رضي الله عنه خرج في هذه الغزوة وقبض عليه أخذ ولم, ولم يقتل فيها بل أخذ أسيرا وهذا العباس رضي الله عنه هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في, في ليلة العقبة ياخذ العهد له ويقول إن كنتم تنصرونه فخذوه وإن كنتم لا تستطيعون ذلك فهو هنا في منعة وفي أمن بين قومه ومع ذلك خرج كما جاء في السير خرج مكره يعني كما فعل أبو جهل مع الآخرين أنت جبان أنت خائف أنت كذا أنت كذا يظل به حتى خرج فعمر رضي الله عنه يريد أن يعلي أمر الدين يقول يا رسول الله هؤلاء كاذبون كافرون مقاتلون مخرجون لك من من بلدك وفي رأيه أن نقتلهم هذا يضرر أمر المسلمين ويعلم المشركون أن عندنا القوة ويعلمون أن, أن الأمر كله قد انتقل من أيديهم إلى قدر الله سبحانه وتعالى يقول عمر أنا أريد فلانا من أقاربه هو طيب فأضرب عنقه أقتله طيب وأن تمكن حمزة من أخيه العباس حمزة يقتل أخاه لكي يعرف الناس أن الأمر أمر دين ليس أمر قرابة ولا أمر عصبية ولا أمر ماذا ولا أمر مودة في دين الله فدين الله سبحانه غالب فإن وتمكن عليا من أخيه عقيلا وهكذا وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين. ما أرى أن تكون لك أسرة فأضرب أعناقهم. يعني عفوا ما أرى أن تكون لك أسرة يعني رأيي لا أرى لك أن يكون عندك أسرة تأسرهم. فاضرب أعناقهم يا رسول الله. هؤلاء صناديدهم، صناديدهم كبارهم، أئمتهم، وقادتهم، فنفقت فاقتلهم ووافقه على ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه من أهل المدينة، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أبو بكر يا رسول الله. طيب هذا راي لبعض الصحابه الراي الثاني قال ابو بكر يا رسول الله هؤلاء أهلك وقومك يعني هؤلاء من همهم هم اهلنا هذا ابن عمنا هذا أخونا هذا فلان هذا فلان هؤلاء اهل وقومك قد اعطاك الله الظفر والنصر عليهم الظفر هو الفوز الفرق الله وفزت عليهم أرى أن تستبقيهم في رأيي أن نتركهم وأن لا نقتلهم وتأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار في رأيي أن نتركهم لسببين أولا نأخذ ماذا؟ نأخذ أموالهم يدفعون الفدية فتكون هذه الفدية قوة لنا على القتال بعد ذلك هذا واحد شيء ثاني لعل الله يهديهم بعد ذلك، فهذا أحب إلينا أن يكون مؤمنين من أن يقتلوا كافرين نحن لا نريدهم كافرين نحن نحب لهم أن يموتوا على التوحيد. وعسى الله أن يهديهم بك فيكون لك عضدا. عضد العضد هو ما بين الكتف إلى الملفق. هذا يسمى عضدا. هذا المكان. وهو مصدر القوة. تجد الذي يظهر قوته يظهر عضدا. فيكونون لك عضدا في المستقبل لعل الله أن يهديهم فيكونون لك قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن وإن الله لا يشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة. هنا إن الله سبحانه ماذا يلين كلوب أقوام يجعل الله كلوب بعض القوم لينة حتى تكون ألين من اللبن يعني سهلة جدا كما حدث لابي بكر وإن الله لا يشدد كلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة طيب وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم انظر إلى دعوه إبراهيم عليه السلام فيها قال من تبعني يعني من اتبعني على ديني على التوحيد من, من الناس فإنه مني يعني هو الآن من, من قومي من المؤمنين ومن عصاني ما قال فاللهم اهلك اللهم أخذه اخذ عزيز مقتدر ما قال هذا بل قال ماذا قال فإنك غفور رحيم يعني أنت يا ربي تغفر وترحم فهذا إبراهيم عليه السلام كان لينا على قومه في دعائه وإن مثلك يا عمر وإن مثلك مثل نوحي قال نوح رب لا تظل على الأرض من الكافرين ديارا اللهم لا تبكي كافرا على الأرض أهلكم جميعا فهمنا؟ الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض كتب السيار يعني هنا أفرجه الإمام أحمد والعلماء قالوا رجاله رجال هذا الحديث رجال الصحيح ولكن في الحديث انقطاع انقطاع يعني بين السند هناك قطع في الوسط الرجال الرجال الصحيح يعني روى فلان وهو حجة ثقة عن فلان عن فلان وكلهم حجة ولكن في الوسط يوجد قطع قطع يعني روى فلان عن فلان وهذا لم يقابل هذا إذا لا بد أن يكون بينهما شخص يعني هذا سمع من فلان الذي سمع من الأول وهذا لم يوجد فهمنا فلهذا يسمون هذا حديثا منقطعا ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى في علم المصطلح راى النبي صلى الله عليه وسلم راى ابي بكر ما النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الى اللين الى الرفق ما الى راى ابي بكر رضي الله عنه بعد ان مدح كلا من الصاحبين بعد ان مدح عمر وبعد ان مدح أبا بكر ما لا إلى ماذا بأبي بكر لأن الوجهة واحدة وهي إعزاز الدين النبي مدحهما لأن كل منهما غرضه واحد ليس عمر رضي الله عنه يقتل لاجل القتل ليس عمر يريد قتلهم لأنه ينتظر هذا اليوم لكي يريهم قوتهم ليس لم يكن الأمر هذا الأمر هو نصرة الدين وإعزازه وعمر رضي الله عنه يرى أننا إذا فعلنا هذا يخاف المشركون من المسلمين في كل موضع فلا يعود أهل مكة إلى قتال مرة ثانية وإذا ذهبنا نقاتل قوما علموا بأس المسلمين وقوتهم فكان الناس في خشية منهم فهذا كان رأي عمر رضي الله عنه هذا كان رأي عمر رضي الله عنه أما رأي أبي بكر فكان يرى أن نستعين بأموالهم وأن نعطيهم فلصة لعل الله سبحانه وأن يهديهم فيكون هذا فيه خير للمسلمين مجلة ثانية لأن الوجهة واحدة وهي إعزاز الدين وخذلان المشركين ثم قال لأصحابه أنتم اليوم عالة أنتم اليوم قليل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم فقراء العالة هو الفقير فهمنا أنتم اليوم عالة يعني فقراء فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بفداء يعني كل واحد معه أسير أمسكوه جيدا فلا يتركه إلا أن يأخذ فدية لا يفلتن يعني لا أفلت يفلت تعرف عند أمسك يمسك أفلت زيد من عمر يعني خرج من يدي. فلا يفلتن أحدٌ من أسراكم إلا بفداء. وقد بلغ كريشا ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرة وصل الخبر إلى قريش وما نوى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرة فناحت على القتلى شهرا ناحت يعني بكت النواح هو البكاء بالصوت فناحت على القتلى شهرا كان كانت القريش تبكي على هؤلاء الذين ماتوا شهرا ثم أشير عليهم من كبارهم ألا يفعلوا كي لا يبلغ محمدا وأصحابه جزعهم فيشمتوا بهم فسكتوا وصمموا على ألا يبكوا قتلاهم حتى يأخذوا بثألهم بكوا على القتلى شهرا بصوت كانوا ينوحون ويبكون في الشوارع وفي المجامع يبكون جماعة بصوت مرتفع ثم قال عقلاءهم لا تفعلوا ذلك لكي لا يصل هذا الخبر إلى محمد وأصحابه فيفرحوا فينا فكانوا يبكون في بيوتهم فهمنا قال لكي لا يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه جزعهم الجزع هو ضد الصبر فيشمتوا بكم الشماتة هي الفرح في المصيبة في مصيبة العدو فسكتوا وصمموا على ألا يبقوا قتلاهم صمموا يعني اتفقوا أصروا على أنهم لا يبكون على قتلاهم حتى يأخذوا بثألهم حتى يأخذوا بثأل الثأل هو ماذا؟ مثل القصاص في الشريعة الثأل في الجاهلية وتواصلوا فيما بينهم ألا يعجلوا في طلب الفداء لأن لا يتغال فيه المسلمون طيب تواصلوا في ذلك بدأ كل منهم يوصي بعضهم بعضا أن لا يغالي في الفداء طيب قالوا لا تستعجلوا لا تذهبوا بسرعة لأنكم لو ذهبتم مسرعين المسلمون سيطلبون فدية غالية أما إذا تمهلتم قليلا اتركوهم أسبوعا أسبوعين فإننا فعند ذلك ينقص طلب الفديه فتواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا فيما بينهم أن لا يعجلوا في طلب الفداء أن لا يكونوا مستعجلين في ذلك لئلا يتغالى المسلمون فيه لكي لا يتغالى المسلمون يعني لكي لا يطلب المسلمون ثمنا غاليا فيه نقف إن شاء الله تعالى عند هذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>